يسبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الحمد وهو هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ قدير كَافِرًا وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوركم وإليه بلاد الصدور ألم يأتقوا مبأ الذين من قبل غذاق وبال أمرهم ولهم عدن أليم ذلك بأنه كان سعزيم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتغلقوا أسلع الله والله غني حميد زعم الذين كبروا أن يبعثوا قلبنا وربين تبعثون ثم تنذبون بما عملتم وذلك على الله يسير آمن بالله ورسوله الذي أنزل له الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيناته ويدخل وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بها ياتنا أولا ك أصحاب النار خالدين فيها، ولو ك أصحاب النار خالدين فيها، والحسن المصير، من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يحق قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واعطي الله وأطيء الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا, إله الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم عدوا لكم تحرروا وإن تعفوا تصححوا وتغفروا تعبوا الله رفيع رحيم إِنَّمَا أموانكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما سبعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقف شحن فيه فأولئك هم المفلحون إن تقردوا الله طبا حسنا إن لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم